بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 26 و100 دال على 14 و703 ألاف وهو الشريط العاشر من الشرح على المقدمة الآجرومية هند قائمه, ممكن ممكن. قائمة ممكن. ممكن. ممكن. لا. لا. لا. نعم قائمة قائمة. معنا. نعم جائ الفرد قائم كانوا قائما قائما الى ان يكون مكنر مؤنث فلن نذكر انا ان شاء الله نعم عارف آل. زيدا مفتدأ مرفو بالابتداء على مترف الظلم وهندو عاطفة وهندو مفتدأ ثاني قائمتان قائمان مرفو على مترف <تصفيق> الآلالب نابتا عن الظلم لأنه مفتدأ عفو عن السمية إن شاء الله زيدون غدا زيدون ما يصح غدا زيدون غدا زيدون غدا زيدون ماذا ذا شب يوم جمله يصلح ان يكون اسم زمان غلط انت ها قلنا اسم زمان ان يكون لا ايش شيء الى اخره طيب زيد هناك ايش ما زيد هناك وكلامي وش تقول لي قول كلامك ما, ما. ما. تركبها نعم ايش المحذوف عدم العين فيك عليم فائدة عدم فائدة عدم فائدة يعني ما انا زيد بك عليم ولا انا زيد واثق بك كده كده اجي مثلا زيد موجود زيد عندك يعني زيد موجود عندك او قائم عندك الفرق اللي هنا فرق ان اذا مثلا زيد بك غير صحيح فإذا قلت زيد ماشي. اذا قال زيد ما في عندكها تمام شي المقصود من اذا خديت واثق ما في اقول لك لا زيد عندك واذا قلنا زيد عندك صح لانها عادي وش وش بالك زيد في الدار هاي لا صي يعني موجوده في الدار اوكي في الدار واذا بعد زيد زيد اللي واثق عندك هذا هو ايش تقولوا اينا ملكة هذا معنى قولنا ان يكون الظرف والجاب مجنوب اللي هو يعني خبر ان يكون تام بيت وهذا مون تام ومعنى التام اقول لي اشتخر الله المتعلب او مشتخر فإذا قلت زيد ملكة هذا ممكن, ممكن ما فعل شيء زيد غدا ما فعل شيء لقلت زيد قادم غدا او زيد واثق بك صح زيد عندك صح استقيم زيد في الدار صح, صح فبياننا نقول ان الظرف جاء حضور يشح ان يكون خاضر بشرط ان يكون تاما متعلقا باستقراره او او كينونه اذا لم يكن تام يعني غير متى زيد بك او زيد غدا او زيد اليوم هذا لا كما قلتها ما جيد كان ابوه زيد بن سراء اقواله اذا كان انا تعطيني منك ابوه ابو فاع القان ابو, أبو عالم وهو مراف والهذا من المتصلة من عضلتهم خلق المراف من الفعل والفائل في محل رفع خبر من هذا الجيد وين الرابط الضمير في أبوهم وش معنى الرابط هي هو اجتمال الخبر على ضمير يعود على اين <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جاءت الامر عمرو همو قادم امر مرتجع نعم عمرو عمرو مشى يعني مرغول ليكلي عارض مرغول عمرو همو عمرو الدائره اي عمرو همو يعني مرغول ليكلي عمرو ظايره ودولا من ابتدى الضالي خبر جملة إسمية محل أعراض خبر من در الأول والرابق الظلم لقوى العمي ولباش التقوى ذا لتخيل ولباش الله عاصر لباش مبتدى مرفوع بالابتداء على متفره التقوى وهو مضافة التقوى مضافة إليك نجوه بالمضافة على متجرة كسرة مقدرة قال ذلك لان الاثنين عامل ذلك خير ذلك لي... لا اشاره اسم اشاره اسم اشاره لانها في محل رفع خبر ل لا هذا كنا لكي نضبطنا لكي نعم لم يعني السكون في محل رفع نعم واللام و... واللام للبعد والكاف للخطاب خط خطاب لو ده اشار هذا خبر المرتد الثاني نعم والجمع من الامتد الأول والخبر وانش لا اعلم وهذا في شيء والجمع الثاني خبر والخبر والجمع من المرتد الثاني وخبر جمعة الاسمية في محل رفع خبر المرتد الأول والرابط الإشارة بذلك امان شكرا اما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسا وأصبح وأضحى وظل وبات وصار بعض الأوامل الداخلة على الأمتدى وخبر العوامل هنا جمع عامل والعامل هو ما يحفو ويوجد به المعنى وتسمى النواسح لأنها نسخة الممتدى عن كونه الممتدى فالعامل الممتدى مهنوي وأصبح الذي رفع الممتدى لفري عامل مهنوي والعامل المفري أقوى من العامل المهنوي فأرغى قولك زيد قائم منتدى لما ذكرت عليه كان قلت كان زيد قائما فالذي رفع زيد قوله شكان فغير حكمه. لا نقول من ذلك فكان زيد هي من المتدى لا لأن قبل آنك معنوي وضعي جاءت كان فربعته على أنه اسم الله فجال حكمه منتدى نسخته لأن النسخ غتب الإسالة يقال نسخت الشمس لله إذا أعزلته ونسخت الرياح آثار الرياح إذا غيرتها فكانوا أحواتها غيرت المنتدى بأن ربعه العامل الآخر هذا هو المنى ثم نأت أن هذه العوامل تنقسم إلى كسمين أفعال وحروف فالأفعال كانوا أحواتها والحرور إن وآخواتها وعما ظننته وآخواتها هي أبعاد فالمسلق قدم الأبعاد لأن الفئل أقوى من الرحل وما ظن الرحل وآخر ظنه وإن كانت فئل لأن ظن وآخواتها من أبعاد كله تسمى أبعاد كله وتسمى أبعاد الشك واليقين ولأنها نصبت المتدى بجوز أين زين قائمين تظننت زين قائما مثل ان وجاد اض في ابقه الخط ان جيدا رائم فلما كانت قلنا ان ذا بالشكل يمين ويفرق على ذا الغم عامل وغيرت المبتدا والخبر بانصبتما اشهدت التاهير باب الاوامر الداله على ان كذا خبر وكان واخواتها وان واخواتها ومان كن اما كان واخواتها فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر وتسمى ناقصة وهي با اعتبار كان واخواتها تنقصد الى ثلاثه اقسام ليس بها كان تاركا ان تكون ناقصه وهي ما تحتاج الى خبر يعني وهي التي تحتاج الى خبر كان جيد مقيما وكاره تكون زائدة كلام لا تحتاج إلى الشيء لا لا لا لا إسم ولا خبأ و ورابطها رابط الزائدة لقلنا لك إيش غابط تقول رابطها أن فقع شيئين متلازمين عشوه لم يوجد كان مثلك يعني أنه يثنك كان بين البئر بين شيئين متلازمين او بين الجار والمنزول ماذا بين الناف المنحوظة والمنزول مرات مزيد وكان العاكري هذه جائلة وقعت بين شيئين متلازمين ونلقوا بشار فكيف إذا مرات بذال قومه وديران لنا كانوا كرامي فيكون اذا مررت بالارق او الجزيراني اننا كان من كرام الجن كرامي فلان كان بين سمعته مذكور ففكانت زائده لان دخلت غير شيئا متلاجما هذا هو ضبط زائده ودار اننا را اخرى هي واسمها جميعا ويراقب نفس كان واسمها تهلك لو موجوده في الدم ولا بدها ان انت لو فإنه فاسد ذين ولو فإنه تهلك مع اسمها موجود شيء ولاو خاتم من حديث يعني يترس ولو كان المنتبس خاتراً من عزي فتعرض الثلسة أمور ولو خاتماً لو حقشاً خبر كان إن نحنوباً لأنها تحذر بعد لو قال الممالك ويحذرونها ويكون خبر وبعد إن ولو كبيراً ذا اشتاغ وعينهم خيراً فخيرين إن كان خيراً يعني إن كان العمل خيراً و وقال انهنا اما انت وانا كما ياتي ولكانا والناقص ترضى الاشياء المتصبره ترضى القبر قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما وهذا في الدوام فليس مراد وكتموا الانكفاء من قولك قديم علاموت من الثورا يعني قبل, قبل كان وهنشا انشا هو من زوائل الشمس الى للسلين هذا هو ابت المشاة في اللغة فتقول امسى الرجل مجتهدا اما اذا اردت ان دخل المشاة تكون تاما من امسى زيه دخل بالمشاة امسى واصبح كذلك تقول اصبح الرجل مهاف فاشرق يدخل من منتصف الليل الى جوار الشمس كنا لا نشمس ظل العالم ابن مش بير الليل كان و... تقول اصبحنا ما لما دخلنا بالصبح جمل الصبح اصبح البرد شديدا فان شوا شوا اضحى كذلك أرحى تتتم أرحينا بمعنى دخلنا في وقت الظحى والظحى في الغرب يرتدي من ارتباع الشمس لبرون إلى الزواج هذا وقت الظحى فتقول أرحى الرجل مجتهدا أرحى ذلم أنه كان تضع اسم الرجل بالخلص اسم أرحى مجتهدا خبرها وظل ظل تجوز الدوام والاستمرار ولكن معروف هو اتصاب المخبر بها نهارا وابتصاب المخبر بها نهارا ظل تنوع الرجل إلى بولي الشرس كما لو قلت ظل نزيل رسائما وقد تنوع الدوام الاستمرار كما لو قلت ظل الرجل سهيها ولا يقال مشاله تقول وللا اولد صائما كذلك امسى واصباحا ولا ولدا وباتا تأتي تاما باتا بمعنى بات الشيء الذي تغفلني وكتبت وجد ولا ترنا لشيء ما تنسى او تكتب خبر باتوا ذين الشهر را امسى واصباحا كذلك المخوات كانا وترنا لشيء ما الخبر وهو تبديل انتقاء تحول شيئا الى شيءه الى شيء الى شيء او من حقيقه الى حقيقه فتحول من صوره الى صوره مثل قولك صار امر عالم او حقيق من حقيقه الى حقيقه صار الطين الى ادريك صار الطين هجبا وصار وكان أيضا تأتي بما نصارى وهذه قبة تأتي بما نصارى يقولون تعالى وكنتم أزواجا فلا يعني وصلتم أزواجا فلا والله أعلم أما ما كان يرضى الاسم ويسم خبر بشرف وهو ما زال وما مرح وما فتئ دام وما ذكر يأتي بيان إن شاء الله والله أعلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما, وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان جيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك الله تعالى. الكشم الثاني من أحواج كان فقدم أن كان تربع الإشن وتنصد الخبر وهي أضعاب اتباقها وأن المصيد قدم الأضعاب على الحروف لأنه إنه أخواتها كما يأتي وقلنا لكما تقدمت إن كان تأتي ناقصة وكوارف بقية أخواتها وتأتي ناقصة وكوارف بقية أخواتها وتقول نبدا كان اتقامنا كان زي من جاءه اصبحنا لمن دخلنا, دخلنا في الصباح امشينا لمن دخلنا في المساء ارحينا لمن دخلنا في الظهار وكل ما تقدم كان تأتي زائبة ورابط الزائبة أن تقع بين شيئين متنازمين. فمقتل قوحها بين الزعل والغائب. منهوجاً كان بالنك. من... هذه زائدة. أولد بين الصمى والمشوط. يعني بين الناك والمنعوب. مررت بزيدي كان الآقل. كان زائدة. ومن القول السار. كما سرنا إليه. فكيف إذا مردت بدار قولي بكي وان البنات وانو كراني وعن المريض حفظها مع سنها وإنقاء خبرها ونالكا بعد ولو من ولو تريها من عفظ ولو خاتنا من حديث Have a good one. وما جاباً؟ جاباً أخوان كهناً، ترضى الجسم وتنصد خضلاته، ما بد أن يتقدمها نبج أو شبه، هذا. ونبجو الإشتفان أو نجل. وحزار الذي تفعل رسم جمتين الخرام يجب في مبارح آيزان بمعنى يشتمل أما الذي مبارح آيزانه بمعنى تحول هارمون منها خرام فعلا، ماذا فعلا، اسمها تحصل خرام فعلا كذلك المقام يكون ومنه قول ابن فعلا, فعلا. فعلا. فعلا. إن الله روسك السماوات والأرض عمزه الله ومعنى أن تتحول فإذا قلت الظالة بمعنى التحول فإننا لا تعمل من الظالة الشمس بمعنى تحولت من الشد إلى الغرب فهذه لا تعمل وأن المبارئة يجب الظالة الشمس تزول الظالة السماوات تزول بمعنى تحولت أما إذا الله ينريد الاستمرار والبقاء فعلا وليه ورضى عبد الله يتبه الخبر ومخطرونه كابا ولا وعزالون المختلفين لا معدله وزادوا على المرارة فردون لتجذبون الناس دي وزادوا وألا وبروطونه كبير وعزالوا مختلفين خبر جادا وعزال وزادوا على مختلف. أو أنك لا يستمر. ما نحولون عنه. ونرشاء ربك مجع الناس أولئك واحدة، ولا يجابون يستمرين. يعني ونرشاء ربك مجع من ناس المؤمنين. ولكنهم يجاب آبا ومعي، وآبا نصران، وآبا مشرك، وآبا هم المشرك آباً أشرك مختلف. واليبنية مختربة والنصالية مختربة والنجمية مختربة والنجمية مختربة فالإضطرار هنا بمعنى أن غلاباً بينهم مستمر ما تحول من هذا إلى هذا هذا الخبر يتقرأ لسفة تصف وقرب أما إذا كانت بمعنى التحول فهذه ما فعلت Ha, <laughs> ha, المشروع من جهتي عملها وانطرا الهيوت موطن الرحمه فتم تمريره بتصديق من الدوله ووزاره الصين ورابعا تايلاند فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي ان وان ولكن وكان وليت ولعل تقول ان زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما اشبه ذلك امثاله التشميتاني من الاواني من هرذا ان ما <تصفيق> ينسب المبتدا على انه اسم لا الخبر على انه خبر لا فلو كان اذا جيد قائم زيد مبتدا قائم خبر ادخال عليه كان قلت كان زيد قائما أصبح المبتدا اسم كان وخبر المبتدا نصر على انه خبر كان يعني اخرها جاءت إن إن تنصب المبتدا على أنه بسهول لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها فقولك, إن فقولك جيد قائم أدخلت عليه إن إن جيدا قائم وهي ستة حروف إن واخات وستة إن بالكسب وتشتيد إن, إن وأن وكأن ولكن, ولكن وكأن وَلَعَلَّا وَلَيْتَا تقول إن عمر إن زيدا قائم وليت عمر شاخص وما أشبه ذلك أما إن فهي بالكسر وهي تكشر في الابتداء في ابتداء الكلام تقول إن ربك له مغفرة إن الله غفور رحيم إن زيدا رجل قاضي وكذلك تكشر إن في بلء الصلاة جاء الذي إنه متكلم أرضى دواه القشم فإنها تكشر والله إن زيدا قائد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميد والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا جعلناه قرآن عربية أو سبقت بالقول فإنها تكشف قال إني أبد الله أعطاني الكتابة إلى ذلك ما يأتي بيانه وأما أن بالذك فهي تشد مشد المصدر إذا كانت مع منصوبها بمعنى المصدر فيها تنصب منذ قوله تعالى منذ قوله تعالى قل اوحي إلي أنه اجتمع أن في محل... أن في محل رضع نعيب فعل مدعوح يا إلي اجتماع نفر من عجب أعظوا محل مبعوض ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أولا يكفيهم أنا أنزلنا إلى غير ذلك فأن إذا شدت ما شد المصدر سواء كانت أولت مع منصوبها بفائل أو بمرعول غير ذلك إنها تفتح أو دخل عليها حق ذلك بأنهم شارك الله ورسول أو من الله فهي تنصب تفتح إن وأن وكأن كأن للتشبيل كأن زيدا أشد والتخفيف يأتي بيعا في إن وأن وكأن ولكن للإستدراك ما قال زيد شيئا لكنه تكلم بكذا وكذا طايا استدراك لجملة لمعنى جمع جملها جملة سابقة جملة ما ضربت زيدا ما ضرب زيد عمراء لكنه تكلم عليه ما ضرب زيد عمراء لكنه تكلم عليه ما أشبه هذا لك لعل تنصب الاسم وترضع الخبر لعل جيدا قادم وهي بالترجي ولها معاني يأتي في بيانها فيما بعد وليت للتمني سواء كان للتمني مما لا طمع به أو في طمعه عصر ليت الشباب يعود يوما هذا ما في طمعه أو في طمن العسل ليت لي كنطارا من ذهب فأتصدق عنه فإنا تنصد الاسم وترى الخبر مثل قد إن زيدا قائم وليت أمرا شاخص وما أشبه ذلك <تصفيق> أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح <تصفيق> ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للإستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع بسم الله الرحمن الرحيم والله للتأكيد يعني تأكيد النسبة النسبة القيام إلى زيد فأنت إذا قلت زيد قائم فهنا من هذا حبود خيام جيد فإذا قلت إن جيدا قائم صار أبلغ أبلغ من قولك جيد قائم متى جئت بإنا اشتغدنا مزيدا للتأكيد بقيام جيد أبلغ من قولك جيد قائم كما لو جئت باللام أي راب فإن ترضع الإيهام والشد ويكون تأكيد بعد تأكيد إذا قلت إن جيدا لقائم ثلامنا أبادتنا مزيدا من التأكيد لا يحتمل أي شيء ومعنى إن وعن للتأكيد وكأن للتشبيت زيد كأن زيدا, كأن زيدا كأن زيدا أسد كأن عمرا كأن عمرا حمار وما أشبه ذلك فيه تربع الإسم وتنصب الخبر إِنَّ وَأَنَّ وَكَأَنَّ وَلَاكِنَّ ما هي من الاشتدراك تقول رأيت أن تقول أخطأ جيد لكنه معذور أخطأ جيد لكنه معذور يعني معذور في خطأه أرضعت ما قد أثبتت من خطأ جيد برضع الحرج عنه وهي تبيد الاشتدراك لأن قولك زيد أخطأ زيد أو زيد مخطئ عربتها للخطأ لجيد لكن وذاته اشتدركت ما تضمنت من جملة من إيقاع الخطأ على زيد بقولك لكنه معذور وكذلك ليت فإنها تكون لما لا طمع فيه ومجتعين وجوده ليس الشباب عائد او في مطمئ لكنه عشر تحسينه من كلية كأن يقول الفقير ليت له قمطارا من ذهب وما اشبه ذلك وكذلك لعل فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي على بسمين ترجي وتوفر فالفرق بين لعل الترجي إذا كانت للأمر المحبوب هو للترجي لعل الله يرحمنا لعل جيدا قادم هذا للترجي والتوقع لعل العدو هالك فهو للتوقع والإشراق والمعنى في الحقيقة كلها ترجي حتى ما يسمى للتوقع فإنه للترجي لأنك تترجى لأن العدو هالكم لعل العدو هالكم هذه شتة عروف إِنَّ وَأَنَّ وَكَأَنَّ وَلَكِنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلْ هذه مي شتة ترضع الاسم وتنصب الخبر ترضع المبتداء على أنه اسم الله وتنصب الخبر على أنه خبر الله إذا تبين هذا فنقول أن إن وأخواتها لا يجوز تقديم خبرها على اسمها فلا يصح أن تقول إن قائم جيدا هذا لا يصح لضعف عملها أو تقدم الخبر عليها قائم إن جيدا لا يجوز فلو قلت هذا علطناك فقلنا أنت لا. لا إنما لابد أن تأخير الخبر وتقديم الإسم تقول إن جيدا قائم إلا إذا كان الخبر ظرف. أوجاظه رجول يجوز تقليلهم حينئذ إن في الدار جيدا إن عندك خالدا خالد. هذا لذا ولهذا قال الحبيب في الملحة ولا تقدم خبر الحروف وهي إنه أخوتها ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف كقولهم إن لجيد مالا وإن عند عامل جمالا ومن قوله تعالى إن في ذلك لعبرة وقول إن لدينا أنكالا وجحيما فإذا كان الخبر ظرف أو جاره ومجنوز جاج تقديمه على الإشم وإلا فلا ثم نعرف أن إن كما أشرنا عليه سابقا أن إن المكشورة تكشر في الابتداء إذ إنا أنزلناه في ليلة القدري إنا أعطيناك إذا كانت في بدء الكلام فإنا تكشر فلقلت أن ان جيداً علقنا كما يا اخي الجمله ابتدائيه في كل سطر بل لا بد انك تقول ان كقلت على ان جيداً ف ان زيد ان اعطيناك الكوثر ان اجلناه في ليله القدر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ثاني ان تكشر ان إذا وقعت بعد الصنه سيء الوصول جاء الذي انه مصاب ثالثاً بعد الجملة القولية قال إني عبد الله رابعاً إذا وقعت بعد حتى حتى إن زيداً قائم خامساً إذا وقعت بعد ألا ألا إن أولياء الله لا خض عليهم ولا هم يحسنون وكذلك إذا وقعت بعد جملة وهي في محل ابتداء فإنها تكسر من القولي تعالى ولا يحجنك قوله إن العجدة لله فإن العجّة لا تعلّق لها بقوله ولا أهزُنكَ قولهُم مؤمن مرد ولا أهزُنكَ قولهُم إِنَّ العجّة مين مبعول لقولهُم؟ كان يختل المعنى إنما ولا أهزُنكَ قولهُم قالوا اعلم إنّ العجّةَ لله فهي في الحقيقة جملة ابتدائية. وكذلك إذا وقعت بعد حيث أو بعد إذا الفجائية تبيع وجان الفتح والكسر ولكن الكسر أرجح اجلس حيث إن زيدا جلس تكلم حيث إن زيدا تكلم وما أشبه ذلك والله أعلم <تصفيق> شيخ بالنسبة لما ورد في حديث معاوي بن الحكم رضي الله عنه في قوله وَأَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي آدَمْ أَاسَفْ كَمَا يَأْسَبُونَ لَاكِنِّي صَكَتُهَا صَكَّةٌ على أي شيء يستدرك وقلوا أنا رجل من بني آدم آسد كما يأسقون لكني سككتها سككة أي شيء على أي شيء استدرقون لكني لا لكن على أي شيء استدرقون قلوا منى يقولون إني آسد كما يأسقون لكن يعني الذي لا يبغي أني أسكه لكني سككتها يعني كأن السك يظهر أنا لم أقدم عليه لكن في بادي أن الصك نتيجة الأشر يعني أنني أغضب أنني أغضب كما يغضبون وأحزن كما يحزنون لكني سككتها يعني تقول قد تقول أنت تقول لكني سككتها يعني جملة أجنبية عن شابقتها وعنها لا تهدف في ركتها أدري أنت فإننا نقول نعم في أنت لهوج لكن عندما تتأمل المعنى طبعا نقول إني آشد بمعنى أعزل وأغضب كما يغضبون لكني هذا لأن الصك هو من نتائج ذلك الأشد ومن نتائج ذلك الغضب فكأنه يعني أن لم يقتصر على الأشد فقط بل أوجد معنى نتيجة ذلك الأشد يعني كأن زيادة على ما تقدر زيادة على الأسكة هذا نتيجة لكني سككتها يعني زيادة على الغضب والحزن الذي حصل له فقد يكون هذا هو المعنى يعني المعنى إني آسف بمعنى أغضب وأحزن كما يحزن لكني سككتها لم أقتصر على هذا الغضب ولم أقتصر على هذا الحزن بل تحديت من, من الاشر من والغضب الى اني اوقعت عليها الضرب فما من ذلك فهمت لكن لا. الشيخ اذا لابد من تقدير يعني نقول كان المفروض ان لا افعل ذلك ففعلت ايا فهم <تصفيق> ان المبادع الا هي نتيجة ما قبلها وان انتم بالاشتراوات الماضية انما هو نتيجة نعم احسن فهمت. اما الان فنطرقكم مع مجلس اخر من هذا الشرح شفاب هذا <تصفيق> <اللحنة. تصفيق> ان ربك للومه غيره للناس على علم ان هذه حرف التوكيد والنصب تنسب تنسب <تصفيق> المبتدا واسال وترفع الخبر <تصفيق> إن ربك رب, رب اسم إنما ما هو علامة رحمة منصوب علامة مصباحة حتى الظاهرة لا رب مضاق رب مضاق ركات مضاق إليك مبني مبني عدد ربك ملح. رب مبني عفاة في محل جر بالإضافة لا بالمضاق بالمضاق <تصفيق> مجمور وعلم الجر هكسرة الظاهرة دم ناش للناس ينام حرق جر والناس يسمى جرورهم بعلام علامة جر على ظلمهم على حرق جر وظلم يسمى جرورهم بعلامة جرهم كسبة الظلم ظلم مضاف والهام مضاف ميلي مبني على الكشف يمح الجر بالإضاءة والمين علامة الجمع لا آرك إن ربك ربك لشديد العقاب لا ورب الحسن الحنين نعم ورب الحسن ان نعم التوكيد الرسول باسم الله ربك رب رد يا رب رد اشب على حسب الحضاره على امرات امير متصم لاعاده الحجر نظف وان ربك لا شديد العقاب لا شديد شديد شديد موه نعم, مرافك. مرافك. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ان جيداً قائم وعمرا او عمر ناديا امرني لك ان قائم وعمر أو عمره او عمر ان حفظه اي ونصف جيداً ان زيد قائم. اي نعم اه اي مرحبا انا خبر ان مرفوع على مترق على زيد هو امرك. انا امر من عط على زيد قائم. ورض ان زيد قائم جالس انت. لا مجالس لا ما عمر. ايه مصوب؟ يكون مصوب إن زيداً قائم وعمراً اه والغباء فالجنوز الغباء إن زيداً قائم وعمراً على تقديل خبر نعم عندنا خبر، خبر قائم خبر أعفك. لا ما نخبر، خبر واحد